تقرت موازينه فهو في عيشة راضياً فأمّا من تقرت موازينه فهو في عيشة راضياً وأمّا من خفت موازينه فأمه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية.